نابلس نبع الوفا ونبع الوفا صافي نابلس حطنا الوطن وحطنا الوطن دافي نابلس بس متأمل طربس على شفاف ما همها ما همها ذي بنعواء ليل هالطافي ولم جنزرا ام زعب رولازكم جراف لو جرحا لو جرحا قيحوصطا بيعود متعافي فالرأس أسود الوجه من الليل مدخار نابلس صرخ الجبل والصدر ينفخ نار نابل صرخ الجبل والصدر ينفخ نار الجبل والصدر ينفخ نار. الجبل والصدر ينفخ نار وجه السماء كله غضب على المعتدل غدار نابلس وجه الشمس رجالها أطهار حاراتها تزرع وفوق تحصد عزم ماخار أطفالها لا تحسبن اطفالها صغار اطفالها رضعو الصبر والمر والمرار خلقوا نشام تعلموا يحمو العرض والدار عيونهم تقدح شرر وسلاحهم احجار وزهراتها مثل الندى بلسم دواء نابلس نابلس نتعلمها نبع نبعلوخا صافي نابلس اخت القمر العصطوحة صهران يوزع ضيا حبو دفو يبقى القلب عمران فيها الشهادة عمدت تبذل دم الشريان لبلادنا ارض الشمس يا درة الاوطان ومنها الاسود الرابضة تظهر وراء القطبان نابلس رحم البطولة وانجبت فرسان عليو على خيول الفجر وحادر ركب ميدان فيها العدو في عد تعلم درس يصعب على المسيان وفارس الليل طرزة كوفية ذرعان كتبت على وجه السماء آيات من القرآن وخطط من خيوط الذهب من مجدهم عنوان وفارس الليل طرزة كوفية ذرعان كتبت على وجه السماء آيات من القرآن وخطط من خيوط الذهب من مجدهم عنوان مهدب غزالي يا صرح مهدب غزالي يا صرح شامخ بكل زمان اسمك اسمك بشاير للنصر والنصر له اثمان صدق ووفا فعل وعمل واخلاص بالوجدان قذافي وقذافي قذافي يا نجم سطع ضاوي على الاكوان يلركع الجن الهمج مج فروا كمن نسوان يلسطرت اروع قصص فيها البطل ماهان اسطوره لا متكررت لب انس لا بالجان مرحى مرحى بسراج المرجلي باسم يكذافي مرحى مرحى بسراج المرجلي باسم يكذافي نابلس نبعل وفا ونبعل وفا صافي